بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده ويحسب ان ما له اخلده كلا يوم أذن في الحطمة وما أدروا الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مصاده في عمد ممدده